لونا پل کونا کل کونا کل تم تم نفتی مِنْ ل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 وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأسفل 124. يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 125. يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل فَعَالٌ وَمُرِيدٌ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرفوا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 انَّسَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُنِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يشاء